وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرساله وأدى الأمانة وأدى الأمانة, وأدى الأمانة وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هارك ولا يتبعها إلا كل منيب سارك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد فإن خطبتي في هذه الساعة المباركه بعنوان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إخوة الكرام اعلموا أنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبته دين وإسلام وإيمان وترك محبته كفر وفسوق وطغيان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة فهي من لوازم الإيمان بل إن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل محبوب فلا يقدم العبد محبة أحد على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد من أشد أمتي محبة لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو راني بأهله وماله أو بولده وأهله وماله تدبروا رحمكم الله من أشد أمتي محبة لي ناس يأتون من بعدي يعني ممن لم يدرك عصره صلى الله عليه وسلم فليسوا هم من الصحب الكرام قال ناس ياتون من بعد يود احدهم لو يراني باهله وولده وماله اللهم انا نشهدك اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونود لو اننا رايناه باهلنا واموالنا وابنائنا وما نملك من الدنيا إذن محبه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتغلغل في شراف قلوب أهل الإسلام، فلا يقدم العبد على محبته أحداً في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير اخذا بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر أريدك معي أن تتصور هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأخذ بيد عمر انظر إلى الشفقة والرحمة والمحبة فوصلت المحبة مباشرة إلى قلب عمر فقال له عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله انك لا الناس الي الا من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر وفي روايه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه فقال عمر رضي الله عنه الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي فقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر أي الان يا عمر لقد فهمت المراد وما ينبغي ان يكون وقد تم الايمان والثمن ان عمر رضي الله عنه ما كان متكلفا لان هناك محبه ناشئه عن الطبع يعني ان المرأة مطبوع عليها محبه مجبول عليها المرء وهي أن يحب المرء نفسه فلا شك أن تلك محبة جبلية أما أن يقدم المرء محبة أحد على نفسه فهذه المحبة تحتاج إلى عمل وجهد فقد كان عمر رضي الله عنه صادقا في كلامه وربما لم يرد عمر رضي الله عنه أن يكون مبالغا وكان الأمر في حقيقته أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر كانت تفوق محبة عمر لنفسه لكنه ما أراد أن يكون مبالغا فأخبره عمر بذلك فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبتك لنفسك فتحبه اكثر مما تحب نفسك لا أقول اكثر مما تحب الأبناء والأهل والذريه والمال فهذا أمر لازم من لوازم الإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان فمنها أن يكون الله ورسوله أحد إليه مما سواهما ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم حينما وقف أبو طلحة رضي الله عنه متترسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يقول يا رسول الله نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك بأبي أنت وأمي لا تشرف فيصيبك اذًا يا رسول الله إنها محبه قد تغلغلت في قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بلغ الامر بهم انهم لا يحتملون ترك رؤيه وجهه يوما بعض الصحابة إذا لم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يشعر وكأنه فقد شيئا عظيما جدا فيظل هكذا يصارع نفسه حتى يأتي اليوم الذي بعده ليرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا ليلا فالتقيا فصارا في الطريق حتى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجكما في هذه الساعه فقال ابو بكر رضي الله عنه جئنا او خرجنا لنرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى تلك المحبة البالغة خرجنا من شدة الشوق يدفعنا لرؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما اخرجهما الجوع ايضا انما الاصل ان الذي اخرجهما اصلا في ثلث الليل الاخر هو الشوق لرؤيه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم جاء ثوبان رضي الله عنه يوما للنبي صلى الله عليه وسلم منطقع اللون مهموما فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا ثوبان قال يا رسول الله والله ما بي من مرض ولا من وجع ولكني تذكرت الدار الآخرة وأن الله جل وعلا سيجعلك في منزلة عالية فإن كنت من أهل الجنة فلن أصل إلى منزلتك وإن لم أكن من أهل الجنة فلن أراك وانا لا اطيق ولا اصبر عن رؤيه وجهك يا رسول الله فانزل الله جل وعلا قوله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا إذن تلك هي محبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تكون مقدمة على كل محب فلا تقدم محبة أحد على رسول الله انتبه رحمك الله إن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست شعارا وليس كلاما يقال باللسان ويخالفه العبد بالجوارح والأركان فإنه شرط في المحبة الصادقة أن تتبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال تعالى فليحزن الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليء إذن المحبة الصادقة تتمثل في اتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وها هنا سؤال اطرحه لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أترككم مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما ذهب إلى النجاشي وسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال جعفر للنجاشي أيها الملك لقد كنا في ظلمات الجهل يبغي القوي على الضعيف ونشرب الخمر ونعبد الاصنام ونأكل الميتة ونقطع الارحام حتى أرسل الله إلينا رسولا فأخرجنا من الظلمات إلى النور فأخرجنا من الظلمات إلى النور أَفَلَا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجنا من ظلمات الجهل وغياباته الى نور الايمان فلا ينبغي ان نحبه صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا انقذنا به من النار في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعلت الفراشات والجنادب وتلك الدواب التي تجتمع على النار يجتمعن عليها سيتساقطن فيها وأنا اخذ بحجزكم هلموا عن النار هل عن النور وانتم تفلتون مني صفقه النبي صلى الله عليه وسلم لا لا انه اخرجنا من الظلمات الى النور بل انه كان حريصا تمام الحرص بابي هو وامي على ان ينقذنا من النار وان يدخلنا الجنه قال تعالى فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اي قاتل ومهلك لنفسك يا محمد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كان حريصا على إنقاذ تلك الأمة فأتعب نفسه واضنى جهده صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويحذو بهم الى جنات النعيم قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الحسن بن الفضل رحمه الله تعالى ما جمع الله جل وعلا لأحد من أنبيائه اسمين من اسمه سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عن نفسه والله رؤوف رحيم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أرحم الناس بل هو أرحم الناس مطلقا بنا من آبائنا وأمهاتنا وهو أحرص على هدايتنا وإنقاذنا ودخولنا إنقاذنا من النار ودخولنا للجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل عمره وحياته حتى حقبوا الناس كما في صحيح الامام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان فتيا قويا اقوى من عشره من الرجال كما ذكر ذلك في الصحيح انس رضي الله عنه وكان قد صارع ابا جهل في شبابه فصرعه وابو جهل كان من الاقوياء العتاء اذن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه في مرة واحدة في يوم واحد يمر على هذه فيأتيها يعني يجامعها تخيل إلى هذه القوة العظيمة نساء والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسعة من النسوة يمر على هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه فقد كان قويا ثقيا ومع ذلك وهو في الستين من عمره في اخر عمره كان يصلي جالسا احيانا او كثيرا ما كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم فلما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عنه قالت حطمه قومه حطمه قومه اجهدوه واتعبوه وأضل جهده صلى الله عليه وسلم كل ذات في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لامته حتى ينجيهم الله عز وجل من عذاب النار لماذا نحب النبي أو يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حرصه على أمته لم يقتصر على هذه الدار بل تعدى إلى الدار الاخره قال صلى الله عليه وسلم والحديث بالصحيحين من حديث ابن عباس لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ادخرت دعوتي التي لا ترد. شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي لظة تعجل بها الأنبياء نوح مثلا دعا على قومه وغيرهم للأنبياء تعجل بتلك الدعوة التي لا ترد أما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فلم يقتصر الأمر على بذل جهده لإنقاذ أمته في الدنيا بل ادخر لهم ما ينتفعون به في الدار الآخرة قال الله جل وعلا قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله كل ده لو هو أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال القاضي اياد رحمه الله تعالى وكفى بذلك اسما عظيما أن من فضل محبه احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى فاسقا أو يكون فاسقا ما ينفعش تقدم أي محبة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوات لا تقدمه على محبة رسول الله ما معنى هذا معنى هذا حينما نترجمه ترجمة عملية أنك ينبغي أن تقتدي وأن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسير خلفه وأن تحط رحلك حيث حطه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هممت بمعصية فارجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فالتزم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما دفعتك نفسك إلى مخالفتي فارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها فإن وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك الفعل فينبغي عليك أن تنتهي عنه وإلا إن فعلته فقد قدمت هوا نفسك على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين من شده اتباعهم لرسول الله كانوا يتبعونه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حتى في العادات وفي الأمور العادية التي لا تتعلق بالعبادات كمشيته الصحابة شوفوا بالنبي كان بيمشي إزاي صلى الله عليه وسلم فيمشون كما يمشي في لبسه صلى الله عليه وسلم كان بيلبسه كان أحد الثوب إليه القميص فيلبسون القمص حتى أن انس رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه من حوالي الصحفه بلم الدباء يجيبه وياكله قال فاحببته بعد ذلك لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم واحد الصحابه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا غير مزرر يعني فتح الزراير كان في الحر مثلا ففتح الزراير صلى الله عليه وسلم فالصحابي شافوا قال فما زررت إزارا بعد ذلك ما سنظرش بعد كده سيبوا على طول مفتوح ليه؟ لأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أما هذا من العادات وليس من العبادات ولست مطالبا أن تفعل لكنها المحبة وتمام الاتباع أقول قولي هذا واستغفر الله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 ما ينبغي على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم امتثالاً لمحبته تحب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك أن تفعل امورا لتدلل بها على صحة المحبة قلت تمام لاتباع والمقصود بتمام الاتباع أن تسير خلفه لا تخالفه فتتقاعص عن اتباعه ولا تتجاوز الحد فترفعه لمنزله هو صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه كان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله في نصب تصل الى هذا الحد او ان تجعله ندا لله عز وجل لما قال رجل ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده او ثم شاء محمد معه, إيش معه. اجعلتني لله ندا هو ذلك بيعلمك إيه؟ بيعلمك أن لكل شيء قدرا معلوم لا ينبغي أن تتجاوز الحد يبقى لمنك تترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتترك سنته ولا أنك تغالي في محبته فترفعه إلى منزلة هي أعظم من منزلته. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كان يكرر ذلك عند موته خوفا أن يتخذ قبره مسجدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد اذن لا ينبغي ان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق القدر الذي وضعه لنفسه ووضعه الله عز وجل له ينبغي ان نجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما كان الصحابه يجلونه في حياته فهو الذي قال وددت لو اني رايت اخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله المjut نcreatناه النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا إخوانك يا رسول الله قال فان أنت أصحابي ولكن إخواني يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني إلى آخر الحديث ويعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من آساد الوضوء فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأمة أثار الوضوء يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أفراد امته يوم القيامة ومن ابتدع وغير وبدل في دين الله عز وجل وأدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها فهذا مبتدع تدفعه الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم يبقى الاتباع ان تقتدي وان تهتدي به لا تترك اتباعه ولا تغالي فيه صلى الله عليه وسلم انت اعتني بنشر سنته والله هو انت ينفع تتبع قبل ان تتعلم ما واحد يقولك تتابع ازاي الاتباع امر ينبغي ان يترتب على ما قبله اللي هو المعرفه فلابد أن تعرف سنته وأن تتعلم هذه. اسمع اسمع لدروس ومحاضرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سلاسل مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لأهل العلم الموثوق بهم أو اجتهد واطلب العلم واحرص عليه فإنه نجاة لك في زمان عظمت فيه الفكر. وتثور وارتفعت امواجها وشدت رياحها فنحتاج الى طلاب علم ينشرون سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس فتعلم هدي رسول الله وسنته ثم انشره بعد ذلك بعدما تنتزم به في نفسك وتقوم به بنفسك إذا تتعلم سنة ثم تنشر السنة، انشر السنة عند الطرق كثيرة جدا، مواقع تواصل إسماعي، بدلا من تلال ونهار أو بعض الناس ليلهم ونهارهم يجلسون نكتة يصور نفسه، إيه ما هذا؟ حينما تقوم بتصوير نفسك، الناس نزل الله زي الأمر ما شاء الله إده، والتعليقات كثيرة جدا. لو أنك ذكرت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضته على الناس لكان عن ينفع لك عند الله وأبعد لك عن الاسم في الرياء ونحر فانشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنشر شيئا حتى تتيحن من صحته وتمام نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر صار فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي إذا تيقنت من صحة نسبة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إخوة الكرام علينا بالاتباع والاقتداء وتعليم الناس السنة ونشرها بين الناس هذا هو الذي ينفعك يا أخي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرة اللهم اصر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين يا رب انصر إخوانا المستطعطين في كل مكان لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وجعل المؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم لا تدع لنا مليظا إلا شفيت ولا مدينا إلا سجد تدينه ولا معصرا إلا يصفت عليك ولا مقروبا إلا خضجت كربه يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا مريضا إلا شفيك لا تدع لنا مريضا إلا شفيك اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركه أن تنزل على بلادنا الخيرات والبركات وأن ترفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم أعطوه